قُرَّجَنَ مَن كَانَ فيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فيها غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فيها آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفيِي مُسَائِذ أَسَلنَاهُ إِلَ فِي الرَّعَونَ بِسُُ الْقَان مُبِين فَتَوَلَّ بِرُكْنِيهِ وَقَالَ سَاحِعٌُ أَْ مَجُْون فَأَخَضنَّهُ وَجُنُودَهُ فَنَ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 لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون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 الَّذِينَ امُونِينَ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَمَجْنُون اتَّوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغون. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُوم وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرَاةَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا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 فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع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 اسْلُوهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكْلَهُمْ مِمَّا آتَاهُم رَبُّهُمْ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 وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّن يُرْوَى فِيهَا وَلَا تَئِيم